بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثف حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ف لَ تَعمونَ عم اليقيد لا تَرَجَحيد ثمَُّ لا تَرَوونه عَن الق ثمَُّ لا تُسأَلونَّ يَومئِذٍ ائ